بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كفتمتها قبل ونكيا دل حدى أقوم به كم دولا ربين مؤمنتها في منافكتها اتتان قرقر بعث Dula uhudi kesetti Rasul rabbi sallallahu alaihi wa sallam Nama kumatokkofi Nama kumatokkofi atani bahanjenne dubbanneti ninjirra Kana kesaa munafiktoni karada chaanii jenne Muslim muslimtota dalawa Nanno madinati fi uhudi addambatu baka shuatijan gayan منافق توني عبد الله بن سلول نما ببسهدي فرته جارا قالي لول جدوم شريكته في وراء رسول جدوهن أرقام وجلي مرتي رسول ربي دبر سني هن لولا جدان كم إيجولي دبر فتى إيجولي إيجلي ندي دا محمد أن هن, هن لول جليني جولن الولا جتي وانو جولن جتي في الاتحة تنين نديداة جيرو چيم آقود داك, داك بجيشو كاناف نما يادن نقمني مالا إساني في الاتحة نديده جدي جيب بي مال رات لبوتين نوف عجي كرا ديبي نما إسا جنجر نجير واسواسي Hamilen inni kabu, oi ta' matakana karada tchazu, akka Sochin muslimitota, socin isaan kessa argamu, akka hamilen isaani Chabu. akka aduwin isaan ratti' jegnum, gotum, akka aduwi hamilen isaan jabatu, goru barbaadeti, huji inni hujjatikana keessa, خيانات تجرا، قانون تجرا، قانون قدون، جبا إسلامهم ماتي في مسلمتوتا ثوتها تجرا، حكم ربي كنا جياسا جيشي مسلم ثوتها كل كله في نما مسلمتوتا ثوتها جلتي لكتها ومنافقك جر جرباسو تاتي حكم ربي كنا أكنمني فقتها في جبا ولت الله كمني مؤمنا في منافقني ربين سورة آل إمران آيال إباف تربا ثمي شقل الرتي نو دباتاتي رب المؤمن مؤمن توتا أكو ما خنتي هنديسو في جباد دام باسو تي غرو دبين غيبا نما غيبا اتهمو ربين نمتو قلي إنقابو اتت ملسو غيبا جليه دباتاتي نينجرة لوينوما نسان لوينوما افدوبا ديبي نسان افدوبا ديبي أنسوني وَمَبْدُورًا سَرَبِّنْ كِنْ الدَّبَاسِتِنْ هِمي كَيْسَ إِسَانِيتُو النِّفَاقَ رَبِّنْ الْآنِي لُبْمَ إِسَانِي فُولْدُرَتْ إِسَانْ فَضِيها بُلِي وَدُو نَمَا فِي رَسُولَ رَبِّي فُولْدُرَتْ إِنْ فَضِي مَتَمَ إِسَانِيتِي فَضِيها تَهَنْجُ جَرِكُنْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرٍو منافقتوني مؤمنتوه تتكيسيسيتنين كرا دكشاتي كانا إردتي وانا جايبا هجتي حقا هم إسهاتين كرا ديبسو بربادي غرالو لاح اكيسام مدينان غلي دكشا رسول ربي وجيني جده يالي بودا يا توتا ربي انسدا نبيي ويتعدوين جيد لللبيت منافق توت ما هلو... مال جلنير في مال والل تنيم ودوكيل لتني بينو تاتي سلاوا اسنغن جنا جرانين لول هنجرو لول بهيتو هنجرو جنانين رب في وتربي ربي, ربي. ربي الرسول في اسن الرنذرم أجرّت ربّين الآن آيّا سورة آل إمران لبّا في جهاتمي جهرّا لبّا في جهاتمي ترباتي بوسي مالك جدّو قيّا أدوي في إسن والقنّم تنسن وان إسن تكي إذن ربي تيني مؤمنتوت ربّين بيقو فاقّسقدي ورّ منافق عليه غرقر باسو فاقّسقدي ربّين ويتقوت تالو لا إساني جدّني يو كاوفر رادي بيسا قوتا جدانين لا لولي وهي توهنجيرو ودولولي جراشو بيني سلايسين هردفنا جداني واحتى إسان دبتا سان جرسن غافسن كفريتي قالو جران إيمان الر وانو ما أراب إساني قباجيرو جدان ملي وان قلبي كيساهن كيساهم دبتا أماني مؤمنتوتا يولولي كالفتاتيني لولي سيواجين أمس لولي هنجرو جأني وتدبّة كانهم الرّبّا دبّة ملي جرى إساني كيستني فاق تجري لي ربّين الدّبّاسية إنسان بنو سليماتي في بنو حارسات لي يروى عبد الله بن أبي بن سلو الكني دبي سليماتي في بنو حارساتهن اللي قرّوا ربّين والآن قلبي إيمانا دربة إيسان قذل آبه إيسان تيسيك إيسان كرادة شعني نفاقمان إيسان الردت اللي إنثبني سورة عال إبرا اللي بها دمي لما ردت دبتي ربين ويتجمع اللمان إيسن الرأك فشلتنيات دي ربين والآن ولي إيسانيكي ربي رب رت ربي ردتها إلكتوم ومنتوني جليه ربي بوسجابر من عبد الله أكي جلوم. اي انطوني نوكي بني سليما تي في بني هارشا كي ستي جدي دبه تججول دول احدي انعبن نترف صورتي اتفقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته